فقال الملاء الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أي يتفضّل عليكم يريد أي يتفضّل عليكم ولو شاء الله لانزل ملائكة ما سمعنا بهذا ما سمعنا بهذا في آباءنا الأولين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 وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ فَدَرْنَاهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ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 وَقُلِ الرَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ